أجلا ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ثم أنتم تمتون وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وفي رضي يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون وفي رضي يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأثيم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتينهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتينهم مناية منايات من ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 فَقَالَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا, جيهم لما, جيهم لما جيهم فَسَوْفَ يَحْسِنُهُمْ أَنْبَأُ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ أنباء ما كانوا فيه يستهزئون يستهزئون يستهزئون فسوف يفيهم أنباء ما كانوا فيه يستهزئون فسوف يفيهم انباء ما كانوا فيه يستهزئون فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَسْتَهْزِئُونَ يَسْتَهْزِئُونَ, يستهزئون فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فسوف يأتيهم أمباب ما كانوا به يستهزؤون فسوف يأتيهم أمباب ما كانوا به يستهزؤون ألم يروك أهلنا من قريم من قريم مكناهم في الأرض ما لن مكيل لكم في الأرض ما لن مكيل لكم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 أو ضمأ لن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا عليهم مدرارا عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرن آخرين قرن آخرين وأنشنا من بعدهم قرن آخرين وجعلنا الأنها وتجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشنا من بعدهم قرنا آخرين وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشنا وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا أَخْرِيٍّ قَوْمًا أَخْرِيٍّ قَوْمًا أَخْرِيٍّ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْهَارًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا أَخْرِيٍّ قَوْمًا ولو نزل ما عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا هذا الا سحر مبين سحر مبين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا ذَٰلِكَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ولو نزلنا عليك كتابا في قطعة فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضرون لقضي الأمر ثم لا يضرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضرون ولو أنزلنا ملكا لقضي أمر ثم لا يظهرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وللبسنا عليهم ما يلبسون وللبسنا عليهم ما يلبسون لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه ردلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون, يستهزئون, يستهزئون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزأ برسولٍ قدرك فحق بالذين سخو منهم ما كانوا به يستهزؤون فحق بالذين سخو منهم ما كانوا به يستهزؤون يستهزؤون يستهزؤون قل سيروا في الأرض ثم أظهروا كيف كان عاقبة المكذبين أُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَوْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْبِرِينَ أُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَوْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْبِرِينَ قُلْ لِمَمْمَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ أصدق لله كتب على نفسه رحمة الرحم لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه لا يجمع أنكم يوم القيامة لا غيب فيه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 الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وهو السميع العليم وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الأغير الله أتخي وليا فاطر السماوات والأرض ولو قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض, والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني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 أكون أول من أسلم من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أقاف إن عصيت ربي على بيوم عظيم قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وذلك الفوز المبين. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِبِرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ جِنْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذًا تَسْكُبُ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَدِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَدِيرُ قُلْ أي شيء من أَكْبَرُ شَهَادَةً شَهَادَةً أي شيء إن أكبوا شهادة ألي شيء إن أكبوا شهادة ألي شيء إن قل أي شيء إن أكبوا شهادة, شهادة, شهادة, شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلوا لانذركم به ومن بلوا لانذركم به ومن بلوا وأوحي إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلوا وأوحي إليه وأوحى إلى الجاهل القائل لإنذركم به ومن بلغ أنكم لا تشهدون أنما الله آلهة أخرى أخرى أنكم لا تشهدون أنما الله آلهة أخرى اننكم لتشهدون, أن لتشهدون ان مع الله الهه اخرى الهه اخرى الهه اخرى الهه اخرى اننكم لتشهدون ان الله الهه اخرى اننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى اخرى الهه اخرى الهه اخرى قل لا اشهد قل لا اشهد, أولا أشهد, أولا أشهد قل إنما هو إله واحد إله واحد قل إنما هو إله واحد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم أبناءهم, أبناءهم, أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يؤمنون الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يؤمنون الذين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن استرى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن استرى على الله كذبا أو كذب بآياته بأياته أو كذب بآياته ومن أظلم من استرع على الله كذبا أو كذب بآياته بأياته بآياته ومن أعلم ممن استري على الله كذبا أو كذب بآياته بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم نقول للذين أشرَّوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم نقول للذين أشرَّوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعاً ثم ما نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم نقول للذين أشركون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ إِلَّا أَن وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أو كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون انفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون ومنهم من يستمع إليك من يستني إليك ومنهم من يستني إليك وجعلنا على قلوبهم أكندا أن يفقهوه وفي أذانهم وقرآء وفي أذانهم وقراء وقرا وفي أذانهم وقراء وفي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 وَجَعَلنا على قُلوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلنا على قُلوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا غَالِهِمْ وَقَرَأَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيهِ أَذَاهُمْ وَقَرَأَ وَإِنْ يَرَوْا الْآيَةَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِذْ جَرَوْا كُلَّ نَايَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ لِيُجَادِلُونكَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ لِيُجَادِلُونكَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جاءوك يجادنونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين حتى إذا جاءوك يجادنونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين جاؤوك جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أتقير لولٍ جاءوا كي يجادنوك يقول اللبين كذمو إن هذا إلا أساقير الأولين أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون, عنه وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه, وينأون عنه وهم ينهون عنه وينأون عنه, وينأون عنه وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ <تصفيق> وَإِذْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُونَ وَلَوْ تَرَا إِذْ بُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَا إِذْ بُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَا إِذْ وَلَوْ تَرَا إِذْ ولو ترأي بوقف على النار ولو ترأي بوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين المؤمنين ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا نكذب بآيات ربنا. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رزوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا وما نحن بمبعوثين الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ على ربهم ولو ترى اذ على ربهم ولو ترى اذ على ربهم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ولو تَرَى الْغُفْتُ فُ عَلَى رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى الْغُفْتُ فُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِحَقٍّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون قال تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بلقاء الله قد خشى الذين كذبوا بالله إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بعثت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما تضطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا قالوا يا حسرة على ما ضلوا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولداة الآخرة خير للذين يتقون ولداة الآخرة خير للذين يتقون ألا خيرة خير للذين يتقون ولذار خيرة خير للذين يتقون ولذار الآخرة خير للذين يتقون ولذار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِنُونَ أَفَلَا يَعْقِنُونَ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت تسهم من قبل كفطروا على ما كذبوا وآذوا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا ونقرض دبة رسولهم من قبلك تصره على ما كذبه وأنه حتى أتاهم نصرنا فصره على ما كذبه وأنه حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا ولا الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك, جاءك ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك من نبأ المرسلين جئك من نبأ المرسلين ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد أكمن نبئ المُرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية بآية فتبيهم بآية أو سلما في السَّمَاءِ فتأتيهم بآية نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية بآية بآية نفقا في الأرض الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية بآية وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أنت بثينة فقال في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى على الهدى لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الهدى ولو شئ الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله والموتا يبعثهم الله والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن, ربه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية، أي ينزل آية، على أن ينزل آية، آية، على أن ينزل آية، أي ينزل آية. قل إن الله قادر على أن ينزل آية, آية آية آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَلَا طَائِر القائل يطير بجناحيه إلا أم من أنفالكم وما من دابة في الأرض ولا القائل يطير بجناحيه إلا أم من أنفالكم أرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء ثم إلى ربهم يحشون ثم إلى ربهم يحشون والذين كذبوا بآياتنا صنوا وبكوا في الذل صوم وبكم في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صوم وبكم في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صوم وبكم في الظلمات. من يشئ الله يضلل، من يشئ الله يضلل. وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 قل أرأيتكم إن أتكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتكم إن أتكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتك مساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إن أتاكم عذاب الله أو أتتك مساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل أريتكم إن, أتيكم إن, قل إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل رهيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إن تأكُم عذاب الله أَوَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغْرِرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن الله الله السَّاعَةُ أَغْرِرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ أَرَأَيْتَكُم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 انشئها وتنسون ما, تشركون بل, ما إن تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل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 بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأقذناهم فأقذناهم بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون فأقذناهم بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأقذناهم بالبأساء والضراء والضرا إلى عله يتضرعون ولقد ارسلنا إلى من من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضررون ولقد أرسلنا إلى من من قبلك فأخذناهم, فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 إذ جاءهم بأسنا تغرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون بأسنا تغرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم فَسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جِئْنَاهُمْ بسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إذ بسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَوْلاَ إِذْ جَاءُوهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جِنُّهُمْ سُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَتَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ كل شيء عليهم أبواب كل شيء، شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم دغتا. فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم أخذناهم بوتدا فإذا هم مبليسون بما أُوتوا أخذناهم بوتدا فإذ هم مبرسون تقطع اعذابه القوم الذين ظلموا تقطع اعذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارهيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يفيكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأمصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأمصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَهْدِيكُمْ بِهِ يَهْدِيكُمْ بِهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَهْدِيكُمْ بِهِ قل رهيمو إن خذ الله سماعكم وأبصاركم وقدم على قلوبكم من لا غير الله يأتيكم به. قل رهيمو إن خذ الله سماعكم وأبصاركم وقدم على قلوبكم من لا غير الله به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخدم على قلوهكم من إله غير الله يأفيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يصدفون ثم هم يصدفون أوَظَرْ كيف نصرف الْأَيَاتِ أَوَظَرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَاتِ كَيْفَ نُصَدِّفُ الْأَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ أَوَظَرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ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 قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله بردة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون إن أتاكم عذاب الله بردة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله بردة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله بقتنا وجهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون إن تاكم عذاب الله بقتنا وجهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل رأيتكم إن تأكم عذاب الله بوتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون إن تأكم عذاب الله بوتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما مُبَسِّلُ الْمُبَسِّلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُلْدِرِينَ فَمَنْآمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسون العذاب بما كانوا يفسخون يمسون العذاب بما كانوا يفسخون والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا يمسون العذاب بما كانوا يفسخون قُل لا اقول لكم من يقدر الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قل لا اقول لكم اني قدر الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ مِنْ دِيخَانِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ قُل لَّا لَكُمْ مِنْ دِيخَانِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إليه ما يوحى إلي ما يوحى الي ما يوحى الي ان تتبع الا ما يوحى الي ما يوحى الي ان تتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الاعمى والبصير قل هل يستوي الاعمى والبصير قل هل يستوي اعماء والبصير قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وَأَنذِرِ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۖ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَن يَشْهَدَ عَلَىٰ حِسَابِي ۖۗ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ خَافُونَ أَن يُحشَّو respectively إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلاَ لهم يتكون إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلاَ لهم يتكون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولز ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شكيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 عليهم من بيننا ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا عليهم من بيننا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشأن؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وإذا جئك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تابا بعده وأصلح فإن إنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنّه غفور رحيم. أنّه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن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 إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سبيل المجرمين وليستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات, الأيات وليستهين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات وليستهين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تبعون من دون الله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 قُل لا اتبع اهواء اتبع قد ضللت اذا وما انا من المفتدين قل لا اتبع اهواء قد ضللت اذا وما انا من المفتدين قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ أَضَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْدَرِينَ قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ أَضَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْدَرِينَ قَدْ أَضَلْتُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْدَرِينَ قل إني على بجنة من ربي وكذبت به وكذبت به قل إني على بجنة من ربي وكذبت به قل إني على بجنة من ربي وكذبت به ما عند ما تستعذون به إن الحكم إلا إلّا يقص الحفّة وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصلين يقضي الحفّة وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصلين قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينك لقضيَل أمر بيني وبينكم قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين وإله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلا هو لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غرمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا حبة في غرمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات أرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهير ويعلم ما جرحتم بالنهير يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار بالنهير وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بنهار يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بنهار يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بنهار يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ليقضى أجل مسمى ثم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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم يبعятكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ثم ينبيكم بما كنتم تفعلون، ثم رعتكم فيه ليقضى جل مسمّا، ثم إليه موجّهكم، ثم ينبيكم بما كنتم تفعلون، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حفظه ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهم لا يفرقون توفته رسلنا وهم لا يفرقون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيته رسلاً وهم لا يفرقون توفيته رسلاً وهم لا يفرقون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيته رسلاً وهم لا يفرقون وهم لا يفرقون توفيته رسلاً وهم لا يفرقون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيته رسلنا وهم لا يفرقون توفيته رسلنا وهم لا يفرقون وهم لا يفرقون إذا جاء أحدكم الموت توفيته رسلنا وهم لا يفرقون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون. جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون. إذا جاء أحدكم الموت توفي رسولنا وهم لا يصدقون. إذا جاء أحدكم الموت توفي رسولنا وهم لا يصدقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. مولاهم الحق ثم الدون إن الله مولاهم الحق مولاهم الحق مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسين وهو أسرع الحاسين قل من ينجيكم من ظلمات البرد والبحر تدعونه تضرعا وخفية, وخفية, وخفية قل من ينجيكم من ظلمات البرد والبحر تدعونه تضرعا وخفية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 لَئِنْ أَجَنَّ مِنْهَا بِنِنَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاقِرِيْنَ لَئِنْ أَجَنَّ مِنْهَا بِنِنَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاقِرِيْنَ لَئِنْ جَئْتَنَا مِنْهَا بِنِنَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاقِرِيْنَ لَئِنْ أَجَنَّ مِنْهَا بِنِنَ لَنَكُونَنَّ والله ينجكم منها ومن كل كوب ثم أنتم تشركون.والله ينجكم منها ومن كل كوب ثم أنتم تشركون.والله ينجكم منها ومن كل كوب ثم أنتم تشركون. وللله ينجيكم منها ومن كل كفر ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعد عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو رجلكم أو يلبسكم شيعة أو يلبسكم شيعة ويذيب ضبعكم بسدا ويذيق بعضكم بأس بعض أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض باس بعض قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويبيق بعضكم بأس بعض أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويبيق بعضكم بأس بعض قل هو القادر على أن عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجركم أو يلبسكم شيئا شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض من فوقكم أو من تحت أرجركم أو يلبسكم شيئا شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أي يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيب بعضكم بسباع. بعض والهُوَ الْقَادر عَلَى أَيَّ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع ويدخ بعضكم بأس بعض أوظ كيف نصرف الآيات لعلهم يخفون لعلهم يخفون أوظ كيف نصرف الآيات أوظ كيف نصرف الآيات أوذ كيف نصلفنا اياتنا علهم يفهون كيف نصلف اياتنا علهم يفهون وكذب به قومك وهو الحق وهو الحق وكذب به قومك وهو الحق قل است عليكم بوكيل قلست قل عليكم بوعيد لكل نبئ مستقب وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُذُونَ بِآيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُذُوا فِي حَدِيثٍ وَيْلِهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُذُوا فِي حَدِيثٍ وَيْلِهِ حَدِيثٌ غَيْرِهِ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 آياتنا آياتنا فأعرض عنهم حتى يحوضوا في حديث الوعينه وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرام عن القوم الظالمين فلا تقعد بعد ذكرام عن القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء، وما عارِ الَّذينَ يتقونَ مِن حسابِهِمُ من شيء، ولا جِنّ ذكرَ لعَلَّهُمْ يتقونَ، لعَلَّهُمْ يتقونَ، ولا جِنّ ذكرَ لعَلَّهُمْ يتقونَ، ولا جِنّ ذكرَ لعَلَّهُمْ يتقونَ لعَلَّهُمْ يتقونَ ولا جِنّ ذكرَ لعَلَّهُمْ يتقونَ ولا جِنّ وَذَلِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا الْدُّنْيَا, الدنيا وَذَلِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَلِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وذكر به أن تبتن نفس بما كذبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل, وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها لا يقضى منها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تهذيك العجل لا يقضى منها اولئك الذين ابصروا بما كسبوا اولئك الذين ابصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وعلى الذين بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب, وعذاب اليم بما كانوا يكفرون وعذاب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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي الذي الشياطين في الأرض حيران بعد إذ هدانا الله كل الذي الشياطين في الأرض حيران ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي الذي الشياطين كَلَّا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ أَرْضَحَ حَيْرَانٍ فِي الأَرْضِ حَيْرَانٍ قُلْ مَنْ يَنصُرُنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَهُم سَغَوًا وَلَا يَضُنُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ عَلَى آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ حَيْرَانٍ, حيران أما دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله بعد إذ هدان الله كالذي استهوان الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا, إلى الهدأتنا لو أصحابي يدعونه إلى الهداة لنا، لو أصحابي يدعونه إلى الهداة لنا، أصحابي يدعونه إلى الهداة لنا. قل إن هدى الله هو الهدى. هو الهدى هدى الله هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى, هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمدنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن أقيم الصلاة وتقول وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض الحق وهو الذي خلق السماوات والأرض, بالحق والأرض, بالحق والأرض بالحق ويوم فيكون قوله الحق والأرض الحق والأرض الحق ويوم يقولون سيكون قول الحق ولم الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة والشهادة وهو الحكيم القدير وهو الحكيم القدير وإبقال إبراهيم لأبيه أجر أتتاه أصنام الآلهة آلهة آله أتتاه أصنام الآلهة أصنام الآلهة وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَذَرَ أَتَتَحِدُ أَصْلَمَنَا لِهَا آَذَرَ أَتَتَحِدُ أَصْلَمَنَا لِهَا وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَجَرَ أَتَتَحِلُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أراك وقومك في ظلال مبين. مبين إني أراك وقومك في ظلال مبين إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك روى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري اברהيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وال أرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا رأى كوكبا رأى كوكبا رأى كوكبا رأى كوكبا رأى كوكبا, رأى كوكبا. رأى كوكبا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ يُضِيءُ كَوْكَبًا قَالَ مَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ لا الْآثِمِينَ قَالْ لَا أُحِبُّ الْآثِمِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ لا الْآثِمِينَ فَلَمَّا أَتَى قَالَ لَا مُحِبُّ لَا فِي آلَاتِين أَلَاتِين أَلَاتِين أَبْ آكِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَبْرَ بَادِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا رَأَى الْقَبْرَ بَادِغًا قال هذا ربي فلما أفر قال لئن لم يهجني ربي لأكونن من القوم الضالين قال لئن لم يهجني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما ما أفل قال لان لم يهدني ربي لا من القوم الضالين فلما أفل قال لان لم يهدني ربي لا من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ مَاذَا رَبِّي هذا أكبر, هَذَا أَكْبَرُ هَذَا أَكْبَرُ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَا يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَا يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَا يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ لا تشركون إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا ولظ حنيفا إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أل من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وقد هدان قال أتحاجوني الله وقد هذا وقد هذا وقد هذا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أقات ما تشركون به إلا أن يشاء ربي إلا أن يشاء ربي شيئا شيئا شيئا شيئا ايشاء ربي شيا شيا وجع ربي كل شيء علما كل شيء علما كل شيء علما وجع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وَكَيْفَ تَقُوفُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَقُوفُونَ إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وكيف أخاطم أشركتم ولا تخاطون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاطم أشركتم ولا تخاطون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل بني عليكم موسى وكيف أخاف ما أشرت ولا تخافون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولا تخافون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولا تخافون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأجل الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون فأجل الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون فأجل الفريقين أحق ب أَمِنْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم لم وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه آتيناها آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء من نشاء من نشاء نرفع درجات من نشاء من نشأ إن ربك حكيم عليم ووَهَرَ لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّمْهَدَينَا وَوَهَرَ لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّمْهَدَينَا وَوَهَرَ لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّمْهَدَينَا وَلُوحًا هَدَينَا مِن قَبْلٍ ومن جرديته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وموسى وهارون وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإлиاس ويحيى وعيسى وإلياس, ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ويحيى وعيسى وإلياس وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويوسف ولوقى وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلًا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإحوانهم ومن آبائهم ودردياتهم وإحوانهم ومن آبائهم ومن آبائهم ودردياتهم وإحوانهم ومن آبائهم وذرزياتهم وإخوانهم وإخوانهم وجت بينهم وهداهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم صراط مستقيم وهداهم إلى صراط مستقيم وهداهم وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى به مَن يَشَآءُ مِمَّنْ يَبآءِ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة والنبوة والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة والنبوة أولئك الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين بكافرين، فإن يكفوا بها هؤلاء، فَقَدْ وَكَلَّمَ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ بِكَافِرِينَ فَإِنْ يَكْفُو بِهَا هَذَا فَقَدْ وَكَلَّمَ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ بِكَافِرِينَ فَإِذْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلَ لَكَ الَّذينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُ مُقْتَدِهِ فَبِهُ دَاهُ مُقْتَدِهِ فَبِهُ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَى لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَى قُلْ لا قُل لا اسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا إقرار للعالمين ذكران للعالمين ذكران للعالمين وما قدَّم الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوره ودل الناس للناس موسى نوره ودل الناس الذي جاء به موسى نوره ودل الناس موسى نوره ودل الناس الذي جاء به موسى نور وهدى للناس نور وهدى للناس قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس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 يَدْعُونَهُ قَرَفِ سَيُبْدُونَها وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أنتم ولا آباؤكم قل لله انتم ولا آباؤكم ولا آباؤكم قل لله وَوَلِنْتُمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَن تُمُ وَلَا أَبَا أُكُمُوْكُ لِلَّهِ وَوَلِنْتُمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَن وَلَا أَبَا أُكُمُوْكُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَهْوُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ثُمَّ ذَهْوُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ولتُنذر أم القرا ومن حولها أم القرا ومن حولها ولتُنذر أم القرا ومن حولها ولتُنذر أم القرا ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتٍ يحاضرون وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من استرع على الله كربا أو قال أوحي إلى ج و لم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن استري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وَمَن قَالَ سَأُنذِرُ مِثْلَ مَا أَنذَرَ اللَّهُ وَمَن قَالَ سَأُنذِرُ مِثْلَ مَا أَنذَرَ اللَّهُ وَلَن يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنذِرُ مِثْلَ مَا أَنذَرَ اللَّهُ وَلَن يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَرِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْء ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مما أنزل الله أو قالوا حي إليه أو قالوا حي إليه ولام يوح إليه شيء ولم يوح إليه شيء قال سانزل مثل ما انزل الله ومن ادعى من من السر على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء هو من قال سانزل ومن قال انزل مثل ما انزل الله ولو ترائي بالظالمون في غمارات الموت والملائكة باتقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم والملائكة باتقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم باتقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترئب الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترئذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترئذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم والملائكة بأسقؤ أيديهم أخرجوا أنفسكم أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون عن آياته تستكبرون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أَنَّ يَتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَكُنْتُمْ عَلَى آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْبُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا تُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ كما خلقناكم أول مرة، فرعدا كما خلقناكم أول مرة، ولقد فرعدا كما خلقناكم أول مرة، فرادة كما خلقناكم أول مرة، ولا قد جئتم لا فرادة كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمون فرادكما خلقناكم أول مرة فرادكما خلقناكم أول مرة أول مرة كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمون فرادكما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خول لكم وراء ظهوركم وراء ظهوركم وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعوكم أنهم سيكم شركاء شركاء وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أن نَمُم فيكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين ادعتم انهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين ادعتم انهم فيكم شركاء الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطّع بينكم وظلّ عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطّع بينكم وظلّ عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطّع بينكم وظلّ عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى والنوى والنوى, والنوى يخرج الحين من الميت ومخرج الميت من الحين يخرج الحين من الميت ومخرج الميت من الحين ذلكم الله فاما توفكون توفكون فاناتوفكون توفكون تؤفكون فاناتوفكون تؤفكون, فأنا تؤفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا فالق الاصباح وجعل الليل سكرا فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر تسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في غلمات البر والبحر جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في غلماك البد والبحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في غلماك البد والبحر. قرّت الصّلّنا الآيات لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ قرّت الصّلّنا لايات لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ قرّت الصّلّنا لايات لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُم لَا يَعْلَمُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَسَطَّرَكُمْ وَمُسْتَوْدَعَ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ أَنْشَأَكُمْ مِنْ نفسه واحدة فمستقر ومستودع، ووالذي أنشأكم من نفسه واحدة فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، أنشأكم من نفسه واحدة فمستقر ومستودع، ووالذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد تفصلن الآيات لقوم يصفرون قد تفصلن الآيات لقوم يصفرون آيات لقوم يفقهون قرتصلنا آيات لقوم يفقهون قرتصلنا آيات لقوم يفقهون لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء ما أنفخرجنا به نبات كل شيء، وهو الذي أنزل من السماء ما أنفخرجنا به نبات كل شيء. كل شيء. كل شيء، شيء، وهو الذي أنزل من السماء أنفأ، أخرجنا به نبات كل شيء، وهو الذي أنزل من السماء أنفأ، أخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل منه طلعها ناقي دانية وجنات من اعلاه من أعماق إنوان دانية وجنات من أعماق من أعماق والزيتون وضمان مشتبه وغير متشابه وغير متشابه والزيتون وضمان مشتبه وغير متشابه انظرو الى ثمره اذا اثمر وينعمه انظرو الى ثمره اذا اثمر وينعمه الى ثمره اذا اثمر وينعمه انظرو الى ثمره إذا أثمر وينعي ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون, لآيات لقوم يؤمنون لآ ايات لقوم يؤمنون ان في ذلك اولىات لقوم يؤمنون يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم شركاء ارجمن وخلقهم وفرقوا لهم بنين وبنات بغير علم، وخرقوله بني وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض.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 وخلق كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء سعبه خالق كل شيء تعبده خالق كل شيء تعبده خالق كل شيء تعبده خالق كل شيء تعبده وهو على كل شيء وقيد وهو على كل شيء إوَكِيَّ بْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إوَكِيَّ بْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إوَكِيَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إوَكِيَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إوَكِيَّ بْ لَا تدركم الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَارُ وهو يدرك الارصاد الارصاد لا تدركه الارصاد وهو يدرك الارصاد لا تدركم الارصاد وهو يدرك الارصاد الارصاد وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءت بضائر من ربكم قَدْ جَاءَكُمُ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَكُمُ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ جِئَاءَكُمُ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَكُمُ جئكن بصائر من ربكن، جئكن بصائر من ربكن. فمن أبصارت لنفسه، فمن أبصارت لنفسه، فمن أبصارت لنفسه، ومن عميت عليها. وما أنا عليكم بحفيظ عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا يقولوا درست ول لقوم يعلمون ول يقولوا درست لقوم يعلمون ول يقولوا درست لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ونبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ونبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف آيات وليقولوا دغست وليمبجنه لقوم يعلمون لقوم يعلمون اتبع ما أُوحى إليك من ربك اتبع ما أُوحى إليك من ربك اتبع ما أُوحى إليك من ربك أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء اللهم اشرق وما جعل عليك عليهم حفيظا عليهم حفيظا عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل وما انت عليهم بوكيل عليهم بوكيل وما انت عليهم بوكيل عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل عليهم بوكيل ولا تسفوا الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم فيسفوا الله عدوا بغير علم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 جاءتهم آية ليؤمنوا بها ليؤمنوا بها لإن جاءتهم آية ليؤمنوا بها آية آية ليؤمنوا بها لإن جاء اَتُهَمُّ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا لَئِن جِئْتَ اَتُهَمُّ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا لَئِن جِئْتَ اَتُهَمُّ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُم آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا لا يؤمن النبيها لأن جاءتهم آية لا بها قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله قل إنما لايات عند الله ألايات عند الله آيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وما يشيعكم وما يشيعكم وما يشيعكم أنما إذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون جاءت لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون جاءت لا يؤمنون انها اذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون انها اذا جاءت لا يؤمنون جيئ اس لا يؤمنون ونقلب اسدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره كما لم يؤمنوا به أول مرة مرّه كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وعصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة وملؤهم في طغيانهم يعمون طغيانهم يعمون ونذوهم في قيالهم يعمهون ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشمنا عليهم وحشمنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وحشّرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وحشّرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهن الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وَحَشْدُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن جن أكثرهم يجهلون كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم يجهلون وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشّم عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أثرةهم يجهلون إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشّم عليهم كل شيء قبل ما كانوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشمنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أيشاء الله إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وحشدنا عليهم كل شيء قُبِلَ ما ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائ وكلمهم الموتى وحشّم عليهم كل شيء قبلا كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشّم عليهم كل شيء قبلا كل شيء لما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وَكَنَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ إِنْ قُبِلَنَّ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وكذلك جعلنا لكل نبي إن عجوا شياطين شياقين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا شياطين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول مرورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجني يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجني يوحى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شئ يا رب كما تفعلون فذرهم وما يفتنون فذرهم وما يفتنون ولتصرا إليه اسئله الذين لا يؤمنون بالآخرة وليضلوا وليقترفوا ما هم مقترفون وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضبوا وليقتالفوا ما هم مقتالفون ما هم مقتالفون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضبوا وليقتالفوا ما هم مقتالفون ولتصالى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليوضوهم وليوضوهم ما وليختلفون ماهم مختلفون ماهم مختلفون ولتصالى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليوضوهم وليختلفون ماهم بلا آخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئلة الذين لا يؤمنون بلا آخرة بلا آخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقضوه وليقتربوا ماهم مقتربون لا يؤمنون بالآخرة وليقضوه وليقتربوا ماهم مقتربون ولتصغى إليه أهل الذين لا يؤمنون بالآخرة وليضوهم وليقتربوا منهم مقتربون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَدَى الْحَكَمُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَلَّى وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَلَّى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أَفَرَيْعَ اللَّهِ أَبَدَّ غِيْحَكَ مَبْوَهُ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليهم الكتاب فالصلاة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق منزل من ربك بالحق والذين آتيناهم والذين ااتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونوا من الممترين وتمت كلمات ربك صرقا وعدلا وتمت كلمه ربك صرقا وعدلا صرقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله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 وإنهم إلا يخرسون وإنهم إلا يخرسون إجتبون إلا الضن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته المؤمنين مؤمنين إن كنتم بآياته مؤمنين، مؤمنين، فقلوا من مادك رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فقلوا من مادك رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم بآياتهم مؤمنين وما لكم إلا تأكنوا مما ذكر رسم الله عليه وقرت الصلا لكم وقرت الصلا لكم ما حرم عليكم إلا مضطرت إليه وقرت الصلا لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه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 مما ذكر اسم الله عليه وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطررتم إليه وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطررتم إليه وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُطِّنَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَقْرُورُ الذِّمَمِ إِلَيْهِ وَمَا لَكُمْ ان لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقترف الصل لكم ما حرم عليكم الا مضطرتم اليه وما لكم ان تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقترف الصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم لا يضلون بأهوائهم بغير علم لا يضلون بأهوائهم بغير علم بأهوائهم بغير علم وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين أعلم بالمعتدين وذو ظاهر الاسم وباطنه وذروا ظاهر الاسم وباطنه وذو ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسمه يجزون بما كانوا يقترفون ان الذين يكسبون الاسمه يجزون بما كانوا يقترفون ان الذين يكسبون الاسمه يجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولا تاكلوا مما لم يذكر الله عليه وانه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي الْأَمْنِ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَفْعَاتُمُهُمْ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَفْعَاتُمُهُمْ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَفْعَاتُمُهُمْ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أضَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَضَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَمَّنْ كَانَ مَجْرًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخالج منها ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخالج منها فأحييناه وجعل ما له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخالد منها نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الغل ليس بخالد منها أَنَّهُ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ جُبِنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ جُبِنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ للكاثرين ما كانوا يعملون، كذلك جدد للكاثرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها لينكرو فيها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها لينكرو فيها في كل قرية. أكابر مجرميها الذين فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله مثل ما اوتي رسول الله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 قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي الله وإذا جاءتهم قالوا لن نوم حتى نوتا مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نوم حتى نوتا مثل ما يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُسَاهِلَ مَا أُوتِيَ رَسُولَ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُسَاهِلَ مَا أُوتِيَ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى نوتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن لن حتى نتم مثل ما اوتي اغسنا الله الله اعلم حيث يجعل رسالته رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذابه شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاءِ وما يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وما يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وَمَجْرُدَ أَيْضًا لَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ وَمَجْرُدَ أَيْضًا لَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ وهذا صراط ربك مستقيم، وهذا صراط ربك مستقيم، وهذا صراط ربك مستقيم. فلخصلنا الآيات لقوم يذكرون، فلخصلنا الآيات لقوم يذكرون، فلخصلنا الآيات لقوم يذكرون. قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وهو وليهم بما كانوا يعملون وليهم بما كانوا يعملون و هو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشوه جميعا معشاة الجن قرست كثؤت من الإنس قرست كثؤت من الإنس جميعا يا, من الانس من الانس جميع يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلعن أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا أجلنا الذي أجلت لنا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا أجلنا الذي أجلت لنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء الله خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله قالين فيها إلا ما شاء الله قالن نعمت واتم قالين فيها إلا ما شاء الله قالين فيها إلا ما شاء الله قالن نعمت واتم إلا ما شاء الله قال النار مكويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إن ان ربك حكيم عليم وكذلك هو بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا محشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات ويذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات ويذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يا محشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, آياتي, آياتي وينذلونكم لقاء يومكم هذا يا محشر الجن والإنس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 وينظرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغضتهم الحياة الدنيا الدنيا الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك ان يكن ربك مهلك القرى بظلم من غافلون ذلك ان يكن ربك مهلك القرى بظلم من غافلون بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون عما تعملون وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة إِيَشَاءُ يُزْهِرُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُنُوْيَةِ قَوْمٍ أَخْرَىٰنِ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُنُوْيَةِ قَوْمٍ أَخْرَىٰنِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ قَلِيلٍ آخَرِينَ آخَرِينَ, آخرين, آخرين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 ومن آخرين إنما توعدون لآت لآت لآت لها وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار من يكون له عاقبة الدار الدير إنه لا يسلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم بزعمهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحف وَلَنْ عَامِنَ صِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأٍ مِنَ الْحَفْفِ وَلَنْ عَامِنَ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا لِشُرَكَائِنَا لشركائنا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهْوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ إِلَى شُرَكَائِهِمْ إِلَى شُرَكَائِهِمْ شُرَكَائِهِمْ شركائه شركائه سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زجّل الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليقضوهم وليلبسوا عليهم دينهم عليهم دينهم قتل أولادهم شركاء ليقضوهم وليلبسوا عليهم دينهم عليهم دينهم قتل أولادهم شركاؤهم ليغذوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك ذي لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليغذوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك جدن الكثير من المشركين قتل أولادهم سركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء الله ما فعلوا ولو شيء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون فذوهم وما يتسهون وقالوا هذه أنعم وحفص حجر وقالوا هذه أنعم وحفص حجر وقالوا هذه أنعم وحفص حجر أنعام وحرث حج لا يطعمها إلا من نجاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام, وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وَأَنْعَامٌ حَرِيمَةٌ فَظُورَهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُونَ تَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا السِّرَاءَ أَنْ عَلَيْهِ لَا يَطْعَمُهَا إلَّا مَنْ نَشَأَ بِطَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حَرِيمَةٌ فَظُورَهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُونَ تَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا السِّرَاءَ عَلَيْهِ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها السراء أن علي حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها السراء أن علي بزعمهم وأن عام الحرمة ظهورها وأن لا يذكرون اسم الله عليها السراء أن علي. بزعمهم وأن عام ظهورها وأن لا يذكرون اسم الله عليها السراء علي. لا يضعهما إلا من شاء بذمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها استراء ان عليه استراء ان عليه سيجزيهم بما كانوا يفسرون سيجزيهم بما كانوا يفسرون سيجزيهم بما كانوا يفسرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على ازواجنا ومحرم على والذكور وقالوا ما في بطونها بهها الأنعام قادصة لذكورنا ومحرم التفاوير وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قادصة لذكورنا فكرة잔 ومحرم على أزواجنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ شُرَكَاءُ شُرَكَاءُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ شركاء ميتة فهم فيه شركاء وإنتكم ميتة, شركا وإن ميتة فهم فيه شركاء وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله استراء على الله قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله استراء على الله قال خصوا الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم ومحرم ما رزقهم الله السرا أن على الله أولادهم سفهم بغير علم ومحرم ما رزقهم الله السرا على الله قد خسر الذين قتلوا أولاده موسفهم بغير علم وحذموا ما رزقهم الله استغاثا أن على الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحذموا ما رزقهم الله استغاثا أن على الله فَدَخَشُوا الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَدَقُوهُ اللَّهُ الْإِصْرَاءَ أَنْ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَدَقُوهُ اللَّهُ الْإِصْرَاءَ عَلَى اللَّهِ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهام بغير علم وحظوا وحظوا ما رزقهم الله استغلال أن على الله الظل وما كانوا مهتدين الظل وما كانوا مهتدين وَهُوَالَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعُرُشَاتٍ وَغِيرَ مَعُرُشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّهْوَعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتُونَ وَرُمْمَانِ مُتَشَابِهٌ وَغِيرَ مُتَشَابِهٍ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَرُمْمَانِ مُتَشَابِهٌ وَغِيرَ مُتَشَابِهٍ وهو الذي أنشأ جناتاً معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلف أكله مختلف أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه مختلف أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه وهو الذي أنشأ جناتا معوشاتا وغير معوشاتا والنحل والزرع مختلف لكله والزيتون والزيتون وبهم ما وغير متشابه معروشات وغير معروشات والنخل والذرة مختلفا أكله والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه مختلفا أكله والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والضمّال والزيتون والضمّال متشابه وغير متشابه وهو الذي ألشأ جنات محروشات وغير محروشات والنخل والزغع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمال متشابه وغير متشابه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرة مختلفة أكل والزيتون والزيتون وضمان متشابه وغير متشابه كل من ثمر إذا أتمر وآت حفّه يوم حصاده يوم حصاده كل من ثمره إذا أثمر وآت الحق يوم حصاده يوم حصاده كل من ثمره إذا أثمر وآت الحق يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده وآت الحق يوم حصاده وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَمُولَةً وَفَرْشًا كل مما رزقكم الله، كل مما رزقكم الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدُّ مبين، إنه لكم عدُّ مبين. ثمانية أزواج. من الضأث نين ومن المعذث نين ومن المعذث نين من الضأث نين ومن المعذث نين ومن المعذث نين قل آذك رين حضم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أرحام الأنثيين اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ قُلْ فَيِنْ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامٌ فَيِنْ قُلْ هَلْ الذَّكَرَيْنِ حَمَ وَأَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ اَرْحَامٌ فَيِنْ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنَ أَمْ الْأُنْثَيَيْنَ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنْثَيَيْنَ قُلْ لَذَا كَرَيْمِ حَضْرَمَ أَمْ الْأُنْثَيَيْنَ أَمْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنْثَيَيْنَ قُلْ أَهَذَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِينٌ فَيَئِنْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَضْحَامٌ فَيَئِنْ قُلْ أَهَذَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِينٌ فَيَئِنْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَضْحَامٌ فَيَئِنْ أَدٌ فَيَئِنْ قُلْ أَهَذَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِينٌ أنتين أما اشتملت عليه أضاحيَين أنتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين بعلم إن كنتم صادقين نبئوني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. ومن الأبل اثنين، ومن البقر اثنين. ومن الأبل اثنين، ومن البقر اثنين. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنفيين. وَالذَكَرَيْنِ حَرَمَ أبن أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَحْضَانُ الْأُنثَيَيْنِ لُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَحْضَانُ الْأُنثَى فَأَمِنْ أُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَحْضَانُ لُنثَيْنِ أُولَ قل هذك رين حرم أمين ثين أم اشتملت عليه أرحام ثين قل أذك رين حرم أمين ثين أم اشتملت عليه أرحام ثين أثين أذك رين حرم أمين ثين أم ما اشتملت عليه اصحابن فاين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا شو ماذا وصاكم الله بهذا وصاكم الله بهذا شهداء اذ وصاكم الله بهذا وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا شُهَدَاءَ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 ولا اجد فيما اوحي الي محظوما على طاعه يطعنه الا ان يكون من كتب او ثمن مسفوحا او دما مسفوحا او لحم في ذيره فان اورج فان اورجت او فصد اهلل لغير الله به إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فصقا أهلل لغير الله به إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصق أو قِطًّا او هِللَ لغير الله به قل لا اجد فيما اوحي الي جمحرا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الا ان يكون ميتا او دم مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو قِط او فسقا هلل لغير الله به الا ان تكون ميتة او دمنا مسفوحا او لحما دير فان هو رجس او فسقا او فسقا هلل لغير الله به قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَقْبَلُهُ إلا, إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فإنه لجسن أو فسقا أهل لغير الله به إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لجسن أو فسقا أهل لغير الله به كلا ايد في ما اوحي الي محظوما على طاعيه طعامه الا ان تكون ميتا الا ان تكون ميته او دما مسفوحا او لحما خنزير فانه ري بَأَنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِثَاقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوهِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى الْقَائِمِينَ يطْعَمُهُ إِلَّا فِيمَا إِلَيْهِ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْكُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقًا لِلَّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن بُطِغَ وَغَيْرَ بَالٍ وَلَاعَادِهِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, غير باغ, ربك غفور رحيم. غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ تُبْدِ وَلَا عَهْدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ ظَهُورُ الرَّحِيمِ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَضَّنَّا كُلَّ لَبِيكُمْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَضَّنَّا عَلَيْهِمْ شُطُوبَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ أَظْهُرُهُمَا أَوْ حَوَايا أَوْ بَخْتَلَطَ بَعْضُ إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو اختلط بعض حضمنا عليهم شطبهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو اختلط بعض إلا ما حمل زهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو اختلط بعض أو الحوايا أو مختلط بعض حرمنا عليهم شحوم وما إلا ما حمل بهما أو الحوايا أو الحوايا أو مختلط بعذ ومن البقر والغنم حضرنا عليهم شصومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شطومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو, أو مختل طبيعًا حرمنا عليهم شطومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختل طبيعًا ذلك جزيناهم ببغيهم جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة واسعه ذو رحمة واسعة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرتوا لو شاء الله ما أشرتما ولا أباونا ولا حرمنا من شيء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 ولا حرمنا ولا حرضنا من شيء من شيء ولا آباؤنا و سيقول الذين أشركوا لو شيء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا من شيء سيقول الذين أشركوا لو شيء الله ما أشركنا ولا أنا ولا حرضنا ولا حرضنا من شيء من شيء كذلك كذب الذين مع قبلهم حتى ذاقوا باسنا باسنا كذلك كذب الذين مع قبلهم حتى ذاقوا باسنا باسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى مَغْرِبَ الشَّمْسِ قَالُوا هَٰذَا اثْنَانِ قَدْ جَمَعَا بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَهُمْ يَوْمٌ مِّنَ الْأَمْرِ قُلْ هَلْ عِندَكُم عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنَ الْعِلْمِ لَنَا فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ وإن أنتموا إلا تحرصون وإن أنتموا إلا تحرصون إن تتبعون إلا الضن وإن أنتموا إلا تحرصون وإن أنتم إلا تحرصون قل فللله الحجة البالغة البالغ فلو شاء لهدكم أجمعين لهدكم أجمعين لهداكم أجمعين لهدكم أجمعين, أجمعين, أجمعين, أجمعين فلو شاء لهدكم أجمعين لهدكم أجمعين فلو شيء لهداكم أجمعين, أجمعين, أجمعين, أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 وهم بربهم يعدلون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وهم بربهم يعدلون ولا تستبع أمر الَّذين كذّروا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 شيء ألا تشركوا به شيئا شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق. نحن نوزقكم وإياهم وهيهم. نحن نوزقكم وإياهم. نحن نوزقكم وإياهم.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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوكل الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا سُعْلَىٰ وإذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ قُرْبًا ۚ وإذا ۚ قُدًى ۗ وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وصاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَذَكَّرُونَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذَلِكُمُ وَصَّاكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَإِنَّ هَذَا عِطَاءِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تستبقوا السبل فتطرق عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتطرق بكم عن سبيله فتطرق عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وصاكم به لعلكم تتقون وصيكم به لعلكم تتقون. ذلك موصيكم به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة لعلهم برقى ربه يؤمنون يؤمنون. لعلهم باللقا ربهم يؤمنون يؤمنون تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ومدوا ورحمة لعلهم باللقا ربهم يؤمنون لعلهم باللقا ربهم يؤمنون تماما على الذين وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء لكل شيء وإهداه ورحمة اللهم بلقاء ربه يومئذ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتصيلا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة لعلهم بنقاء ربه يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُونَ لعلَكُم تُرْحَمُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم تُرْحَمُونَ وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما منزل الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن جراستهم لغافلين, عن جراستهم لغافلين أن تقولوا إن إنما أنزل الكتاب على قافتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين دراستهم لغافلين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا, وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنى أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهداهم منهم, منهم أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهداهم أو تقول لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهذا منهم أهذا منهم أو تقول لو أنزل علينا الكتاب لكنا لَكُمْ أَهْذَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ وهدى وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, ورحمة فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى ورحمة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 فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصرف عنها بآيات الله بآيات الله وصرف عنها فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصرف عنها سنجز الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون سوء العذاب بما كانوا يصدقون سنجز الذين يصدقون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون عن آياتنا, عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون سنجد الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون سوء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 هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه اويات ربك او ياتي بعض ايات ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك آيات ربك هل يؤمن الا اياك ياتيهم البلاء انك او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك ان ياتيهم البلاء انك او ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو كتبت في إيمانها خيرا أو كتبت في, في إيمانها خيرا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا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 لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في مالها خير يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني مالها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت أو كتبت في ما لها خيرة. قل إن تظروا إنهم تظرون. قل إن تظروا إنهم تظرون. قل إن ولنتظرون إن منتظرون إن الذين ترقوذنهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء لست منهم في شيء في شيء إن الذين طوَّقُو دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعَ الْأَسْتَمِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إن الذين فَرَقُو دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعَ الْأَسْتَمِنْهُمُ فِي شَيْءٍ في شيء في شيء إنما أَمْرُهُمْ إلَى اللَّهِ أَمْرُهُمْ إلَى اللَّهِ انما امرهم الى الله امرهم الى الله انما امرهم الى الله امرهم الى الله امرهم الى الله, أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسرة فله عشر أمثالها. عشر أمثالها. من جاء بالحسرة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسرة فله عشر أمثالها. من من جئ من حسنة فلا بو عشر أمثالها، ومن جاء بالسجعة فلا يجازى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون، فلا يجازى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسكئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 قل إنني هداني ربي, صراط مستقيم. صراط مستقيم. هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم هدي ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيد هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هديني ربي إلى طريق مستقيم دين قيماً ملة إبراهيم حنيفة دين قيماً ملة إبراهيم حنيفة ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك المسلمين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء كل شيء كل شيء. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء كل شيء قل غير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء كل شيء قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزِر وزرة وزر أخرى أخرى وزرة وزرة أخرى ولا تزِر وزرة وزرة أخرى ثم إلى ربكم موجِعكم فإن بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم ومرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فيه تختلفون وهو الذي جعلتم خلاء في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الديانة لكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم آسِكُمْ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافًا فَالْأَرْضُ وَرَفَعَ بَعْضكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُو كُمُ فِيمَا أَتَكُمْ لِيَبْلُو فِيمَا أَتَكُمْ وهو الذي جعلكم صلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم آتاكم آتاكم آتاكم, آتاكم, آتاكم, آتاكم, آتاكم, آتاكم أل الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْفَلَائِفَ الْأَرْضَ وَرَتَعَ دَعْضُكُمْ فَوْقَ دَعْضٍ دَرَجَاتِ الْيَابَنُ وَكُمُ فِيمَا آتَكُمْ جَعَلَكُمُ الْفَلَائِفَ الْأَرْضَ وَرَتَعَ دَعْضُكُمْ فَوْقَ دَعْضٍ دَرَجَاتِ الْيَابَنُ فِيمَا آتَكُمْ آتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ كَشَرِيِّ الْلِّقَاءِ وَإِنَّهُ لَوَكِيلُ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْـمِـنْ سَـا ب ق ا لا إله إلا رحيم محمد رسول الله. رحيم للإسلام، صالح Selamat menikmati